وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ سَنَ بِوالدَيْهِ حَمَلَتهُ أُّهُ وَهْنَن عَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَمَين وَفِصَالُهُ فِي عَينِ أَنُ شكُر ل وَلِوَالديكَ إلَ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 فتَكُ فِي صَخْرَةٍ أَ فيِي السمواتِ أَو فيِي في الأرضاتِ بِهَ الله إِ اللهَّه لَطيفُ خَبد يَابُ نَيّ أَقِم الصَّلَةَ وَامُر بِالمَرُوف وَنهَا عَنِمُكَرِ وَصبِ العالم مَا أَوصَابك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 إن أن ك الأسوات ل الحميد.